أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فتحنا لك فتحا مبين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر, وما تأخر غرا ويتم من عمته عليك عليك ويهديك صراط مستقيم. Vay sırka Allah'ın nasır aziz. Şu تَكِنَّتَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ فِي قُلُوبِ حكيمة ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ويكف vera anhum ve yüzlü bal aleyhim <gülüyor> da Saat Mescid ve Allah'in Jundu Sımarat ve Allah'u azizen hakîme İnne erselnâke تؤمنوا بالله ورسوله وتعذروا وتوقروا وتسبحوا بكرته عهد علي الله، ومن أوف بما عهد عليه الله، فسيؤت. فَسَيُؤْتِي كُلٌّ أَجْرَهُ Seyyoluluk al muhalifonun Al فيرلا يقولون بألسنتهم ما لا يسفق قل فما يملك لكم من in شيئا شيئا إن أراد بكم أَوْ وَرَادَ بِكُمْ نَفْعَا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا Bel vanattum malai qale belan surulul mu'minuna ilaa وَيَنَذَّرْكَ فِي قُلُوبِكُمْ wa konqom İnna a'tadna yafirul bey yashaa seyeçolul muخالفına, eza Yüridi ne ay? سَيَقُولُونَ بَلْ تَحَسُّدُونَ بَلْ كَرِهْنَا أولى المخلفين من الآراب ستدعون إلى قوم أولي بس شديد أولي بس تُقَاتِلُونَ هُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا Ve intetewalluk ma tevallitemin qabelu yagibkum azab. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري جنات تجري من تحته the world فأنزل السكيمة عليهم وثابهم فتحا قريبا وَمَرُونَ مَكَانَ فِي وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها تأخذونها فعجل لكم وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ وأخرى لهم تقدير kan faru ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ببطن مكة katamim badi amma Hem olanlar kafir oldu ve sattılar عن المسجد الحرام والهدي، والهدي يمكوفا أيبل وما حيله، ولا. أومم تطأهم، أن تطأهم فتصيبكم منهم. فتصيبكم منهم مرتويا فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيَزِيحِ اتي هي ما لو تزيالوا علبا الذين كفروا. La azabna ladin kafaruh minhum الحمية الحمية الحمية الجاهلية فأنزله الله فأل علي رسوله، على رسوله، وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا ve kanı alpabıha لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخل المسجد الحرام إن شاء ومقصرين ومقصرين لا تخافون فعلم ما ta'alumu faja'al min Altyazı جعل... One في هذه القتلة والتنوركها بحق ما قرأناه من هذه القرآن مهديا إلى روح نبينا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما تناسل وتناسل بينهما من الأنبياء والمرسلين وإلى روح أمواتنا أموات المسلمين أجمعين وخاصة إلى روح والدي والد والديه وإلى والدي والد والديها اللهم اجعلها في قبرهم وضعую اللهم اجعلها في قبرهم لظلمتهم نورا اللهم اجعلها في قبرهم لظماءهم ما اللهم اجعلها في قبرهم لوحدتهم مؤنسا اللهم ارحمهم برحمة منك وأنت أرحم الراحمين واغفر لهم